بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غربت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بطع سنين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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون أو يتفكروا في أنفسهم. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجر مسمى وإن كثير من الناس برضا ربهم لكافؤ أو لم يسيروا في الأرض فيوم ظروكين فكان عاقبة الذين من قبرهم كانوا أشد منهم قوتهم وأثار الأرض وعمروها وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجا أدهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السورة أم كذبوا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 ولم يكن لهم من شركائهم شفعا وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة ويومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحا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 وَجَعَلَ بَيْنَكُمَّ وَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أبسنتكم وألوانكم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاركم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا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 ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثالا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمنكم من شركاء في ما رزق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 فقرة الله التي فقر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الطيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين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 فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذق الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنصون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 وجه الله واولائك هم المفلحون وما اتيتم من ربل يربو فيه اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله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 ولتبتؤ من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبرك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم بالبينات فانتضمنا من الذين أجرموا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 فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللوم مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يغفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث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 وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون